وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فَجَاءَ قَوْلُ الْحُرِّ إِذَا انْفَطَرَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ وَقَاوا لَا تَذَرٌَّ آالِهَتَكُمْ وَلَا تَذَر وَددَّو وَلَا سُْوَع وَلَا يَغُثَ وَيَعُوقَ وَنَصرَ وَقَدَ أَضَلُّ كَفِي رَوْ وَلَا تَزِذِ الظَّالِ مِينَ إِللاا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 انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفرا ربي اغفر لي ولي والدي و لمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات